السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها ا ل أ ح ب ه الكرام كان مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجلسا عامرا بالخير وعامرا بالأسئلة والمستفتين أيضا يجلس عليه الصلاة والسلام معهم يوما فيقبل إليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد فيجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسند ركبتيه إلى ركبتيه ويضع يديه على فخذيه على فخذي نفسه أيضا ثم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام مسائل فإذا خرج قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم في موقف آخر يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقول ي ا يا رسول الله إني قد تحملت حمالة فأعني يعني علي دية لرجل قتل ولزمتنا الدية ف ا ع ن ا على ذلك فيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك في موقف ثالث يأتي ل ي ه شاب يقول يا رسول الله إئذن لي بالزنا فيناقشه النبي عليه الصلاة والسلام ترضاه لأمك ترضاه لأختك إلى آ خ ر ه في موقف الرابع يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فيأتي إليه ماعز رضي الله تعالى عنه يقول يا رسول الله زنيته فطهرني في موقف خامس يجلس فيدخل عليه عدي بن حاتم ملك طي وما حولها فيدخل في الإسلام في موقف سادس وسابع وعاشر مواقف متعددة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلسه المبارك نحن اليوم مع موقف لرجل وقع له مع امرأته حالة فأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتيه استفاد هذا الرجل ا ل ش ه ا ء رجع إلى امرأته بدل ما كان يلزمه أشياء هو الذي استفاد أشياء ورجع إلى امرأته ومعه عرق من تمر عاد به إلى المرأة بعدما كان سيصوم شارين متتابعين أو ما شابه ذلك مما سنذكره لكم ما قصة هذا الرجل وكيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معه وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لطيفا هينا لينا في التعامل معه هذا سأفصله لكم بإذن الله تعالى في برنامجنا اليوم مسافرون فمرحبا بكم وأشكركم فعلا والله شكرا صادقا لمتابعتكم لنا ا ن ا أعرف أن الفضاء مليء بأنواع من البرامج والحلقات لكن متابعتكم تدل على خيريتكم وحرصكم فنرحب بكم ومرحبا بكم السلام عليكم السلام عليكم <تصفيق> السلام عليكم طبعا يا شباب المجلس النبي صلى الله عليه وآله و ه وسلم كان مجلسا عجيبا صح التعبير يعني تجهز الجيوش من هذا المجلس تعقد الأنكحة في هذا المجلس يتصدق على الضعفة في هذا المجلس يتحاور النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب الديانات الأخرى في هذا المجلس يدخل عليه الرسل الذين ي ج ح و ن إليهم ن كل مكان في هذا المجلس فتجد فيه العجاب يوم يتناظر عليه ص ا ل ل ل ا ه وسلم مع ا ل م ج نصارى نجران هو يتناقش معهم يوم يأتي إليه رسول من, من عند كسرى يوم يأتي إليه رسولان من عند اليمن ويسألهما عن عن ملك اليمن إلى آخر فتجد فيه عجاب ولم يكن عليه الصلاة والسلام يجعل حجابا يمنعون الناس من دخول المجلس لا بل كان مجلسا عامرا مفتوحا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لكل من جاء بدليل أن بعض المنافقين يأتي ويجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأ بعضهم يقول هو أذن يعني هذا يسمع كل من أراد أن يتكلم يعني مذمة له عليه الصلاة والسلام وهو مدح في الحقيقة لما يكون يسمع لكل أحد وينصط إلى كل أحد هذا مدح وليس ذما له في موقف للنبي صلى الله عليه وسلم فيه عبر كثيرة بين يدي أكثر من مئة فائدة من هذا الموقف لكن الحلقة لن تكفي س ن ا نذكر ي شيئا يسيرا منها يعني النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو جالس يوم بين أصحابه إذ أقبل إليه رجل قال يا رسول الله هلكت وفي رواية احترقت طبعا هذا الرجل الصحابة أحيانا يسمون الشخص يقولون أقبل ل ه فلان والتسمية ما فيها مشكلة عندهم لأنهم كانوا معروفين لبعضهم البعض يعني كان في المدينة عدد سكان المدينة ما كان كثيرا يعني في معركة أحد في السنة الثالثة للهجرة النبي عليه الصلاة والسلام أمر كل من كان عمره فوق خ م س عشرة سنة أن يخرج معهم للقتال ومع ذلك ما خرج ا ل ا ت س ع م ع ن ا ه أن عدد الرجال الذكور الذين تعدى سنهم خ م س عشر سنة زين في السنة الثالثة للهجرة كانوا ت س فقط إ ذ ا كم عدد النساء اللي تعدت ا ل خ م س ش ر سنة قل ت س ع ا و خ ي أيضا أو ألف يعني هذا أ ل ف ي طيب إذا كم عدد الأطفال اللي تحت الخمسة قل مثلا أيضا ألفين ولا ثلاثة معناه عدد سكان المدينة كلهم لا يتجاوزون أربع, أربع, أربع آلاف خمس آلاف ستة آ ل يعرفون بعض طيب. ويعرفون بعض فالغالب ي أنهم يعرفون بعضا يعني هذا العدد القليل يرى في السوق يرى في الشارع يراه في المسجد يرى هذا رجل دخل ومع ذلك الصحابة ما ذكروا اسمه لو جاء وقال يا رسول الله ا ن ا بأتصدق أنا فتحني البلد الفلاني فهو شيء في نوع من الفخر من غير إحراج عليه فيذكرون اسمه لكن هنا ستروا اسمه قال إذ أقبل إليه رجل قال يا رسول الله هلكت وفي رواية احترقت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي وأنا صام يعني ج ا مع امرأته في نهار رمضان وهو مقيم واجب عليه الصوم لو فعل ذلك وهو مسافر فالمسافر يجوز له أن يفطر لو فعل ذلك في غير نهار رمضان مثلا إنسان في شهر شوال يقضي أياما م رمضان فوقع على امرأته في النهار هذا يفسد صوم يومه لكن ما ي ل ز م الصيام عتق رقبه وصيام شهرين كما س ي ا ت ي معنا فلكن في رمضان ا ي ا م رمضان واثناء صوم الإنسان هذه لها مزية ولها ا ح ك ا م محددة قال يا رسول الله هلكت وقعت عن امرأتي وأنا صائم فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعرض عليه الحل قال أعتق رقبة الذي يقع على امرأته وطأا صريحا في نهاي رمضان لكن لو أن الرجل فرضا يعني ضم امرأته أو قبلها أو كذا في, في نهاي رمضان فوقع منه إنزال هذا يفسد صومه ولا يجوز له أن يفعل ذلك بالمناسبة لكن يفسد صومه ويلزمه القضاء لكنه لا يلزمه أن يعتق رقبه فإن لا س ت ط ي ع يصوم شهرين متتابعين مسكين لا يلزمه الكفارة المترتبة على ذلك لكن يلزمه قضاء الصوم مع ا ل ا ث م فهنا هذا الرجل قال يا رسول الله لما قال ه ا النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال فأشار إلى ر ق ب ه قال والله لا أملك غيرها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أنا فقير مسكين منتي أنا وعندي رقبة هي ليت عندي ر ق ب ه وبالمناسبة كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ا ه ل حاجة يعني ما كانوا كثير الأموال والكذا قال يا رسول الله والله لا أملك غيرها وأشار إلى رقبته فقال له عليه الصلاة والسلام لما الرجل الرجل ما, ما عندي فلوس ا ش ت ر ي رقبة أنا ما عندي عبد مملوك حتى أعتقه فقال له عليه الصلاة والسلام ف ص م شهرين متتابعين تصوم شهرين متتابعين قال يا رسول الله وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام ا ن ا أصلا ما ورطني وجعلني يلزمني هذا ا ل ا أنك تقول صوم رمضان طيب صمت رمضان وخربتها بهالطريقة <تصفيق> تبغان إذا شهر ما قدرت أصومه يا رسول الله تريدني أصوم شهرين ونتتابعين قال يا رسول الله وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأطعم س ت مسكينا مدام ا ن ك لا تستطيع أن تصوم فأطعم س ت ي مسكينا قال يا رسول الله والله ما أجد ما أطعم به أهلي أطعم مساكي ما أندي شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا اجلس يقولون فبينما هم كذلك إذ جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعرق تمر عرق تمر يعني عذق, عذق. من النخل تعرف النخلة يكون فيها عدة عذوق من التمر فبعض الصحابة ي ا ت ي ويقطع العذق ويأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعلق في المسجد بحبل يأكل منه ابن السبيل والفقير والمحتاج وأحيانا يتصدق به فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه وسلم أين السائل الساعة وين اللي قبل شوي كان يسأل قال أنا يا رسول الله قال خذ هذا فأطعم به ستين مسكينا خذ هذا فتصدق به قال يا رسول الله على أفقر مني في أفقر مني أتصدق عليه أعلى أفقر مني والله يا رسول الله ما بين لابتيها ما بين جبلي المدينة ا ه ل بيت أفقر من أهل بيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أ ه وضحك النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الرجل الآن بدل ما يلزمه أن يعني يعني بدل خسائر. ما يزم خسائر, خسائر بيطعم <تصفيق> ساكين و ي ص و م ا ل ر ج ل جاء مع امرأته ولم ج ا معها وجاء عند النبطة ورشع لها بتمر زين ق <تصفيق> ا ل خذه و ط ع م ه أهلك حقيقة أنا لي عدة وقفات مع هذا وأيضا ممكنكم إذا عندكم مشاركة في ذلك ا و ل ا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا دائما يحرسون على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم شف لذلك الصحابي يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يدلك على أهمية الارتباط بالعالم أنت إذا أردت أنك تصير عالم أو مثلا شخص أعجب بخطيب جمعة معين وهل خطيب فصيح ومعلومات جميلة و ا ل ق ا ء حسن حاول أن تصلي معه دائما لتتعلم منه حاول أن تجالسه حاول أن تذهب معه وتجي حتى مدام كما قال إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ا ن تشبه بالكرام فلاحوا فالصحابة كانوا يأتون ويجالسون النبي صلى الله عليه وسلم ومجالستهم له يستفيد منها عدة أمور يستفيدون منها الدعاء د ع ا ء النبي صلى الله عليه وسلم لهم يستفيدون منها الاستفادة العلمية من كثرة من يسأل من النبي صلى الله عليه وسلم يستفيدون ي منها يا أخي أيضا تعلم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل م. مع الآخرين تعامل مع الشاب اللي قال إذن لبزنا كيف تعامل معه التعامل مع الفقير التعامل مع الرجل اللي قال أعطني أعني بمال فأعانه بمال ثم قال فقط هذا لا أحسنت ولا أجملت كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم صلص. لذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله يقول كان يحضر عند الإمام أحمد بن حنبل خ 5 س ة ع اللي هم الطلاب اللي يحضرون يقول منهم خمسة ا يكتبون الحديث طلاب علم جاءين يسمعون المسند ويكتبون الحديث ومنهم عشرة آلاف يتعلمو يتعلمون منه السمت يتعلمون طريقة الإلقاء طريقة الإجابة على الأسئلة طريقة التعامل مع الناس طريقة يتعلمون أخلاق قال خمسة يكتبون الحديث وعشرة آ ل ا ت ع ل م و ن منه السمت وهذا يدلك على مخارطة أهل الخير لذلك بعض الناس الآن اللي يقول لك أنا والله بطلب العلم لكن أطلب العلم خلال فضائيات أطلب العلم خلال الإنترنت ما شاء الله كل شيء الآن موجود ف ي ا ق ر أ الكتب أطلب العلم صحيح هذه ستعطيك معلومات لكن لن تعطيك سلوب سلوب لن تعطيك السمت اللي العلماء يتعاملون به لن تعطيك طريقة التعامل مع السائلين طريقة التعامل مع الطلاب لن تعطيك كيف تعامل الشيخ لما قام طالب وقال يا شيخ المسألة فينا خلاف لماذا تذكرها لن? ا كيف تعامل الشيخ معه ليست القضية معلومات تجمعها في ر ا س ك القضية يا أخي اجمع إلى العلم أشياء أخرى من ا ل ا خ ل ا ق والسمت والدين و ن ح و فهنا الصحابة يتعلمون كل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كانوا م ع عليه الصلاة و س ل ا م الأمر الثاني هذا الرجل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء و جلس حتىنتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الدرس بعدين قال يا ر س الله عندي سؤال لا جاء و ا ن ب ي ص الله عليه وسلم مشغول ي ك ل الناس قال يا ر س الله هلكت هلكت هل قال ا ل ن ب ص ا ل س ل الله ا ج ل ج ل س حتى ننتهي من الدرس لا النبي عليه ا ل ص ا ل س ل ا م ي ر ع ي الناس الحسب. الذين احسنت حسب حالاتهم نعم. واضح ان الرجل جاي م ت ل ما جاء الرجل وهو مرتاح م ب ت قال ا رسول الله ان انا عندي سؤال ل و ه ح ا ل ت ا ل ن ف س ي ة مرتاح فيها كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس حتى ن ت فاهم بعدين لكن واضح أن الرجل جاء وهو مشدوه مثل الآن فرضا لو كنت أنت في, في, في خطبة جمعة وأنا أخطب مثلا جاء شخص أنا مرة في ا ح د ى الخطب وأنا أخطب أثناء الخطبة جاء شخص وتقدم م ن من الصف الرابع أو الخامس والمسجد مليء فجعل يتقدم, يتقدم يتقدم يتقدم وأنا أخطب حتى وأنا وأتكلم أثناء الخطبة قال يا شيخ يا شيخ لو سمحت يا شيخ وأنا أخطب في هذا الحال مدام الرجل يتكلم بهذا الهدوء وأصلا كان جالس في المسجد هذا لا تقطع ا ل خ ط ب ه لأجله فأنا أخطب أيها الناس ين فقال يا شيخ يا شيخ فأشرت له وجلس لكن لو أني أثناء ا ل خ ط ب ه جاء واحد من ب ر ا المسجد وقال يا شيخ محمد يا شيخ محمد هذا سأقطع الخطبة لأجله لأنه واضح أن الرجل جاء عنده شيء معين فكذلك يتعامل مع الشخص بحسب ما هو عليه حسب الظرف النبي عليه السلام هنا لما جاء الرجل قال يا رسول هلكت ما قال عندي سؤال هلكت احترقت فقطع النبي صلى الله عليه ا س ل م درس وقال مالك ما أهلكك ايش القصة ما قال النبي صلى الله عليه ا س ل م اجلس هلكت ولا حييت اجلس حتى نخلص خليك مؤدب ولا تقطع السؤال لا تقطع الدرس لا يتعامل مع الشخص بحسب نفسيته وهذا من فقه, الـ الـ من فقه عليه السلام قال ما أهلكك قال يا رسول الله وقات على امرأتي و ا ن صائم إ ل خ ر ة الصحابة كما ذكرنا قبل قليل يعني من أدبهم لم يذكروا اسم الرجل ما ودهم يفضحونه كل ما شافه واحد يقول انت اللي جامعت امرأتك في نهار رمضان ايش خبار التمر اللي يعطاك النبي والله يا أخي انت كذا لا لا ما دام الرجل بطلق <تصفيق> ما ذكروا اسمه ثم النبي عليه الصلاة والسلام صليح. استفسر من الرجل قال هلكت قال وما أهلكك نسأل نستفسر وهذا أيضا عندما المفتي إذا جاءه كلام مجمل فالأصل أن يستفصل من الشخص صح. الذي أمامه وهذا أمر مهم لذلك أنا أذكر أن شخصا سألني شيئا قريبا من ذلك وقال يا شيخ سلام عليكم س قال يا شيخ أنا علي عتق رقبة تعرف أحد يا شيخ ممكن يعتق رقاب وكذا فلما يسألك سؤال بهذا الإجمال استفسر قل طيب إيش اللي يعني جعل ك عتق رقبة قال يا شيخ أنا يعني و ق ع ت امرأتي وأنا صائم قلت يعني عفوا لكن هو واضح من اسلوبه أنه ما هو فاهم صراحة فقلت عفوا يعني أنت مدام منك تسألني بالتلفون مش على الهوى مباشرة على يسمعنا ملايين و ق ع ت امرأتك يعني فعلت كذا وكذا وكذا قال لا لا لا يا شيخ لكن قبلت امرأتي وأنزلت لكن لا والله ما وقع مني ما يقع من الرجل ل ا م ر ا ت ه ا الصريح ما وقع وقام أفتمن عنده. عنده وظن بأن هذا هو اللي يلزم فيه عتق الرقبة فالأصل أن المفتي يستفصل ي ع ن بعض الناس أحيانا يفتي نفسه أو يفهم القضية على شيء معين ويأتي يعتك النتيجة ويسوي نفسه فاهم يعني. أي أي. وفي الحقيقة ما فهم وهذا يقع ترى حيانا حتى في الحج واحد يقول يا شيخ أنا, يا أنا علي فدية في الحج كيف أذبحها في مكة أو خارج مكة تقول يا ابني من أفتاكن عليك فدية قال والله ا ن ا معروف يلزمني فدية طيب إيش اللي فعلته قال والله قصيت من شعري وعلى طول يلزمك فدية يا أخي أنت خ ي ر بين ثلاثة ش ي ا ء أو قال لك والله ا ن ا فعلت كذا من, من, من الأمور فاستفصل من الشخص الذي الذي ت ر ي قبل أن تفتيه أيضا من, من فوائد الحديث ا ن هذا الرجل لما وقع في أمر شرعي جاء يعرضه عند المتخصصين عند العلماء واحد عندك مرض في بطنك لا تتصل على الإفتاء تقول المفتي... فضيلة الشيخ أنا والله بطني عندي ألم وحس بحرارة في الجهة اليسرى سبحان الله وإذا شربت حليب يصيب ا ن ا ن ت ف ا خ ش رأيك يا شيخ؟ هذا زي واحد مرة تصل بي قال قال السلام عليكم <تصفيق> قال الدكتور محمد العريفي قلتي نعم قال كيف فالك كي دكتور قلت والله الحمد لله بخير كيف صحتك دك دكتور قلت والله طيب بخير تفضل قال ل يا دكتور ا ن ا عندي ألم في البطن وسبحان الله واستمر معي فترة بدأي انتقل للجهة اليمنى <تصفيق> وبصراحة أنا لما آكل دهون يزيد شوي ويصير عندي غثيان <تصفيق> وهو يسأل هالسؤال ا ن ا أقول في نفسي <تصفيق> ب <طبيب> شعبي قل له عندك مرارة هل هو بيسألني عن انتقاض الوضوء يعني أنا قاعد أبحث عن سؤال شرعي أو بيسألني مثلا ا ن ه يعني في أثناء الصلاة يخرج منه ريح بسبب هالغازات اللي ف بطنه <تصفيق> ا و بيقول لي يا شيخ ا ن ا مصاب بسحر و ش ر ب ت ش ي ئ ا يعني ش ي ء يتعلق بالمطاوعة بالمشايخ يعني <تصفيق> فيسأل بعدين قالوا بعدين يا شيخ وبعدين لما أشرب الحليب صين عندي انتفاخ وما أدري يا شيخ ش رايك يا دكتور قلت ا ي ش سؤالك يا أخي قال سؤالي قلت لك عندي ألم في البطن ويروح للجه اليسرى وأشرب حليب ولما أشرب دهون يصيبني انتفاخ وش رايك يا دكتور فهم الدكتور غلط <تصفيق> قلت يا أخي اذهب إلى طبيب اذهب إ ل دكتور قال طيب أنت دكتور إيه قلت إيه ن ا دكتور لا قال يا أخي لازم نجيك في العيادة وندفع فلوس يا أخي خدمنا لله أحرى هذا ي دوار هل عرش تقول هي والله هذا اللي وقع والله وأنا في السيارة قاعد <تصفيق> يسألني وانا قلت يا أخي أنا ص... قال أنت دكتور قدام اسمك, دو دال. قلت أخي قدام اسمك دول دال <تصفيق> قلت يا أخي صح أنا دكتور لكن أنا دكتور في الشريعة قال يعني دكتور ح و ل ولا ق و ت لا بالله يا أخي أنا دكتور في الشريعة يعني يسألني في ا ل ش ر ي قال أهم شيئين ا د ك ت و ر ي س ب ك تعالج والله يا جماعة كذا يقول لي قلت والله يا أخي طيب ممكن ت ت ص بي بعد شوي وعطيت رقم دكتور من الزملاء <تصفيق> يجاوبك وعطيت رقم ا ح د طبيب من الأصدقاء هذه واحدة تصلت على الشيخ من باز قالت يا شيخ طفع لي الكهر باش نسوي <تصفيق> <تصفيق> وهذه مشكلة طرح بعض الناس يظن الشيخ ا و الدكتور كل شيء في <تصفيق> كل, كل شيء فيها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ى اللي عنده ت خ ص ص الشرعي يا رسول الله لذلك حتى الصحابة كانوا لما يعني عمر رضي الله عنه لما جرير هجى الزبرقان بن بدر وقال له د ع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي طيب جاء الزبرقان بن بدر ا م ي ر يشتكي قال يا عمر هذا هجاني عمر ما يريد ا ن ه يعمل مشاكل قال ماذا قال لك قال قال لي دعي, دعي المكارمة لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي قال عمر والله ما أراه هجاك عمر يحاول يهدي الموضوع مم. إنما أرى أنه أمرك بجلوس عند أهلك وأنك تطعم وتكسأ سمي. قال بل والله هجاني قال عمر نادوا لي حسان بن ثابت شوف يرجع الأمر إلى التخصص ش. جابه حسان بن ثابت الشاعر قال, حس... قال له عمر ه ا ما تقول يا حسان قال اسمعوني البيت هل هجاه ولا ما هجاه يا حسان قال ما هو البيت قال قد قال له د ع المكان ما لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسر إيش رأيك يا حسان هل هجاه قال حسان لا والله ما هجاه إنما سلح عليه أوف. هذا جاب خبره قال كيف قال هذا يعده مثل النساء يجلس في البيت يطعمونه ويسقونه أهله وليس رجلا يركب فرسه ويجري وراء المكارم والله ان هذا أعظم شيء في الهجاء إلى أن عمر رضي الله عنه أرض ز ب ر ق ا ن لكن عمر استدعى حسان ا ل ت خ ص ص هنا اللي يريد يستفتي يذهب إلى شيخ هذا الرجل ا ي بيستفتي ما مسك واحد من جيرانه ولا جاء عند بواب ولا جاء عند مؤجر للدواب لا ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ا ن ا عندي سؤال أنا عندي قضية شرعية إيش الجواب فيها؟ م ت ل ا ح ظ و عبد الرحمن ا ن ه الآن المفتين أصبحهم يعني م و كلهم على رأي واحد وحيانا تلاقي هذا يختلف رأيه عن الثاني وأحيانا الأدهى ا ل أ م ر ا ن ه تلاقيه على الهوى مباشرة ف ي فتاة وما يقدر يعتكي إ ه ا بشكلها الصريح لكن ت ع ا ل و مثلا ا ن ت و ا يا حالكم ا و في التليفون يعتكي إ ه ا على بلاطة على قولتنا يعتكيها بشكل صريح مرة طيب هذا ه ذ الآن ا م د م ن ا على الهوى ليش ما يفتي ويفيد ف ي ناس تانين ا س م ع و ن يقول لا ك ل ب ن ي بعد الهوى مثلا ا أحسن أما بالنسبة لهذه طبعا هو اختلاف الفقهة الفقهة يختلفون في الأمور الفرعية يعني مم. ما يختلفون في الأصول يعني لو تبحث عن الأشياء التي اختلف فيها الفقهة اختلافا معتبرا ي ن بعض الخلاف لا يلتفت إليه ترى يعني لو ج ا ك واحد وقال واحد رب العالمين ا ي لو قال مثلا واحد شوف هما في قول أن الخمر إذا صنع من غير العنب ا ن ه لا يعتبر خمر محرم هذا في قول لكن لا يلتفت إليه وليس كل, خلاف وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظري ما هو كل خلاف يلتفت إليك فإذا نظرت لخلاف ل الذي يلتفت إليه تجد ا ن ه لا يتعدى يمكن 10% من الأقوال البقية كلها يكاد يكون الجمهور ا تفق عليها وأيضا الخلاف ليس في الأصول في الفروع أما بالنسبة لبعض المفتين التي تتصلب على ا ل ه و ا و ت س ب ف ت ي ث ثم يقول لك تصلب بعدين فهذا أحيانا يكون في بعض الفتاوى لا يصح أن تلقيها للعموم يعني مثلا شخص قال لك أنا يا شيخ أضطر ا ن ي عفوا يعني ا ن ي أمارس ا ل ع ا د ة السرية مثلا طيب. يا شيخ فما حكمها أنت ا ن قلت له ما عليك بأس إن كنت تخشى لنفسك الفتنة فافعلها يسمعك الآن مليون شاب وملايين الناس المتزوجين ويبدأ الواحد يفعلها مع مضرتها الصحية ومع الحرج الشرعي الموجود فيها ويبدأون يفعلونها لكن أنت تعلم أن هذا الرجل فتوى خاصة يعني. له فتوى خاصة لأنه يقول لك أنا مقيم يا شيخ في أمريكا وشاب ولوحدي و ا ص د ق ا ئ ي كلهم عندهم جير فرينت وأنا يا شيخ أعوذ بالله في كل موطن أرى الفتن وأنا إن لم أفعلها سأقع في الزناء فلا تريد أنك تفتي الفتوى له لأجل أن, أن, أن سيفهم الناس أوه إذا الأمر سهل ف ت ق و ل اتصل بي حتى تعطيهها بقدر يعني تنزلها منزلة الضرورة أي. إذا وقع فيها أي ثم من, من ضمن الفوائد أيضا ا ن النبي عليه الصلاة والسلام كان لطيفا صحيح. عندما يتعامل معه يعني شوف لما قال الرجل يا رسول الله ا ن ا ليس بين لابتيها أهل بيت أفقر منه ضحك النبي ع ل ي الصلاة و ل س ل ا م وقال خذ وأطعمه ا ه ل ك وهكذا كانت ا خ ل ا ق ه وينبغي أن تكون ا خ ل ا ق المفتي ا ن ه ما يخوف الناس صح. يعني بعض الناس الآن تقول له اسأل الشيخ يقول خ ا ف هاوشني أخاف كذا أخاف يتكلم عليه خ ا ف يصرخ عليه كلما أصبح لطيفا مثل ما قال الله تعالى عن سليمان قال الله تعالى لما مروا بوادي النمل قالت نمله يا أيها النمل ودخلوا مساكة قال الله فتبس مضاحكا من قولها شوف وهو ملك من الملوك كذلك لما ذكر الله تعالى قصة إبراهيم لما بشروه قال الله تعالى ومرأته قائمة فضحكت يدلك على سهولتهم في التعامل كذلك أن الضحك أمام الناس لا بأس به ما لم يخلل بالأدل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك الآن والله أي خي بعض المسؤولين بعض الناس الوجهة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان ملكا على قومه ونبي بعض و ج ه ا تبغاه يضحك تبغاه يبتسم ويظن ا ي ما يضحك ولا يبتسم يظن ا ل س ن ا ن عورة أي يظن الأسنان عورة أليك غلط ويظن أنه يعني أني لو ضحكت سقطت هيبتي إيه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخي يضحك أهم شيء الواحد لا يبدأ يضحك لحد ما ترفع رجلينه ومدريش لا يعني يضحك به أسلوب يكسب به الناس ولا يسكط هيبته منهم أيضا جواز الحلف من غير استحلاف الرجل هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه وتصدق به قال والله ما بين ل ا ب ت ه ا أهل بيت أفقر منه ما قال النبي عليه الصلاة والسلام طيب من قال لك تحلف ليش تحلف لماذا تحلف لا يجوز الحلف لتأكيد الكلام على ا لا يكثر منه الإنسان لا يقول إنسان والله ا ن ي شربت عصير والله يا أخي إني ما أحباك الرز والله يا أخي إنك لطيف و ا لا ل يجعل الله تعالى يقول وحفظوا أيمانكم ويقول ب ر ا ه ي م التيمي كانوا يضربوننا عن الأيمان ونحن صغار لكن حرف الإنسان أحيانا لتأكيد الكلام لا بأس فيه كما قال الله تعالى قل ب ل ا وربي لتبعثن ا وكما قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فالله تعالى يعني كما قال العرابي قال من استحلف ربنا حتى يحلف فقيل له ليؤكد كلامه حتى يصدقه وأنت و م ث ا ل ا خ ي ر ا وجوب سؤال الشخص عما يشكل عليه الرجل ما أفتى نفسه بنفسه لا عندي مسألة جاء عند ل ن ب صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفتني بعض الناس اليوم إما يفتي نفسه أحيانا وربما ا ح ي ا ن ا يذهب إلى واحد من أصحابه ما رأيكم يا شباب حصل لي كذا ا ولا ا يطقتك على الانترنت ي د و ر فتوى يأخذها الأصل ا ن ك تحرص على أن تكون الفتوى فعلا نازل على واقعك الذي أنت عليه أسأل الله أ ن ينفعنا وإياكم بمع رب قلنا وسمعنا وأن يجعلنا بإذن الله كما تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لم نره أسأل الله يجعلنا من يتحدثون معه وهم آمين يرونه أنتم أيضا يولا حبة أ س أ الله أن يجزيكم خير الجزاء على ا ن ص ا ت ك م وأرجو أنكم بإذن الله تعالى قد و ص ل ن ا يعني فوائد تتعلق بهذا الحديث إليكم إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته